يسفح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك الكدوس العزيز الهبيب هو الذي بعث في الهم من السين وحوما منهم يتنو عليهم آياته ويدكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُهُ مُنْقَطَنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ فِي الْفِرْعَوْنِ لَمَّا يَسْتَكُوهُمْ وَهُوَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ مَن يَشَاءُ عظيم. مثل الذين قم بيستوى لهم لم يحببوها كمثل الحمار يحبب أسفارا بيتمثل القوم الذين كتبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا إن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُوتِلْتُمْ إِلَّا مِنْ دُونِ النَّاسِ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ وَمَن يُكَذِّبْ غَنِيٌّ بِما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ قُلْ إِنَّمَا الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا تُنَادُونَ إِلَى وَالِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْتَجِيبُونَ بِأَمْرِكُمْ إِنْ تَمَتَّعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا نُودِيَ فإذا قريب الصلاة من تجروا في الأرض وابتعوا من تصل الله وازكروا الله كثيرا وازكروا الله كثيرا لعنكم تغلقون وإذا من الله ومن التجاعة قل ما أنت الله من الله ومن التجاعة والله خير